قال المؤلف أجزل الله مثوبته وهذه الآيات القرآنية تدل على أن المسلمين قد تنفعهم عصبية إخوانهم الكافرين ولما ناصر بن المطلب بن عبد مناف بن هاشم ولم يناصرهم بن عبد شمس بن عبد مناف وبن نوفل بن عبد مناف عرف النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب تلك المناصرة التي هي عصبية نسبية لا صلة لها بالدين فأعطاهم من خمس الغنيمة مع بني هاشم وقال إن وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ومنع بني عبد شمس وبني نوفل من خمس الغنيمة مع أن الجميع أولاد عبد مناف ابن قصي وقال أبو طالب في بني عبد شمس وبني نوفل جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبه شر عاجل غير اجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل والغياطل بالغير المعجمة ومراد أبي طالب بهم بنو سهم بن عمرو بن حصيص بن كعبل أي القبيلة المشهورة من قبائل قريش وإنما سم الغياطل لأن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الذي هو من سادات قريش العظام وهو الذي يعنيه عبد المطلب بقوله يرقص ابنه عبد الله وهو صغير كأنه في العز قيس بن عدي في دار سعد ينتدي أهل الندي تزوج امرأة من كنانة تسمى الغيطله وهي أم بعض أولاده فسمي بنو سهم الغياطل لأن قيس بن عدي المذكور سيدهم فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر لتعصبه له وربما كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين وقد يكون من من الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وفي المثل اجسن الثمار وألق الخشبة في النار فإن عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب وعصبية من كافر فعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز لاجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان ونحوها وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك الدعوة دعوها فإنها منتنه وقوله صلى الله عليه وسلم دعوها يدل على وجوب تركها لأن صيغة تفعل للوجوب إلا لدليل صارف عنه وليس هنا دليل صارف عنه ويؤكد ذلك تعليله الأمر بتركها بأنها منتنة وما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بتركه وأنه منتن لا يجوز لأحد تعاطيه وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد إنسان واحد فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك بعضها ببعض قال صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمنين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 تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع الروابط الإسلامية وقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولا يخفى أن أسلافنا معاشر المسلمين إنما فتحوا البلاد ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية لا بروابط عصبية ولا بأواصر نسبية قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك الآية قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة فقال في كل منهما إلا ما شاء ربك ثم بين عدم الانقطاع في كل منهما فقال في خلود أهل الجنة عطاء غير مجذوذ وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال في خلود أهل النار كلما خبت زدناهم سعيرا ومعلوم أن كلما تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها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 بهذا نأتي على نهاية تفسير سورة هود وسيكون لقاؤنا القادم إن شاء الله ماضيا في تفسير سورة يوسف فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته